بوك تو تريتسات ويسم ثمانية وثلاثون ثمانية وثلاثون وطاكسي في التاكسي في التاكسي بيكلشت بودلسك تاكسي من فضلك اطلب لي تاكسي سياره اجره من فضلك اطلب لي تاكسي بكلك كوشته دو فوكزالو كم تكلف الى محطه القطار كم تكلف الى محطه القطار سكلكه كوشته دو ايروبورتو كم تكلف الى المطار كم تكلف الى المطار ببلاسكا برامو من فضلك على طول من فضلك على طول ببلاسكا тут праворуч من فضلك هنا الى اليمين من فضلك هنا الى اليمين ببلاسكا там на розيليворуч من فضلك هناك عند الزاويه الى اليسار من فضلك هناك عند الزاويه الى اليسار يا بспеشايو انا مستعجل انا مستعجل يا مايو تشاس مايو وقت معي وقت ييت تبدلاسكا بوفيلنيشيه من فضلك هدي السرعه Мінфадлак Геде Ель Зупиніться тут, будь ласка. Мінфадлак та Зачекайте хвилинку, будь ласка. Мінфадлик інтаверлаха. Мінфодлак. Ірлаха. Я зараз повернуся. انا راجع فورا انا راجع فورا دايت مي بودلاسكا تشيك من فضلك اعطني فاتوره من فضلك اعطني فاتوره في مني немає дрібних грошей لا يوجد معي فكه ما معي فكه достатньо ريشتا для вас تمام الباقي لك تمام الباقي لك ودّزيت منى за цією адресою أوصلني إلى هذا العنوان أوصلني إلى هذا العنوان ودّزيت منى دو мого готелю أوصلني إلى فندقي أوصلني إلى فندقي ودّي ويزيت ميني نا بلياش اوصلني الى الشاطئ اوصلني الى الشاطئ